بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وت سرو انکی پن كتابه بيمينه فسوف يحاسم حسابا يسيرا وينطرب إلى وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَبْعُوْ ثُورًا وَيَصْلَى گو كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا سَنك لنت قوم نظم فما لهم لا يؤمنون واذا قرئ عليه بَنِيَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْكِرُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أَجْرٌ غَيْرُ تل اجر سم گلاؤ